مضل له، مضل له، وأشهد ان لا اله له الله وحده لا شريك له واشهد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ان دعى فينعم الله عليه السلام صبرا على مصيبة فقد ولده وفنزة كبده نقر إخوة يوسف بيوسف والقوم في غيابة الجب طفلاً صغيراً ورت السنين وتعقبت الأعوان وأنتم تعرفون القصة بيع بثمن بخس من الضراهن معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وطربى في قصر العزيز ولما بلغ أشده ولك أن تتخيل الفترة الزمنية هذه بلغ أشده ورودته التي هو في بيتها عن نفسه وبعد أن ضاقت بيئة الحيل معهم أجمعوا أمرهم أن يجعلوه في غيابة الجوة فلا يف أن يجعلوه في السجن في غاية السجن بالضع سنين قد تناهز العشر أيضا بعد قلوب الأشقيت كم من الأعوام مر على هذا البلاء كثير جدا ثم صار على خزائن الأرض في مصر بعد أن خرج من السجن وجاء إخوت يوسف ووفق الله يوسف لحيلة أخذ بها أخاه في دين الملك كما في السورة فجاء أباه المسكين المكلوم فتولى عنه وقال يا أسف على يوسف كان من الأعوام مر ما بينا وجاء أباه لشاء أن يكون وبين فتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وبيضط عيناه من الحزن فهو كظيم قلت الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين إن الإنسان منه ربما تمر به مصيبة فتمر عليه الأيام لا أقول الأعوام الأيام وما يفتأ ويذكر هذه المصيبة يموت له عزيز أو يفقد غاليا أو شيء من هذه الأمور ثم الحياة تنسي كثيرا ابن عينة رحمه الله يقول أدركت أناساً عشرتهم ماتوا منذ ثلاثين سنة ما يخيل لي أن حسرتهم ذهبت من قلب عشرتهم منذ ثلاثين سنة ما يخيل لي أن حسرتهم ذهبت من قلبي قصة يعقوب هذه أوقفتني كثيراً جداً أقول في نفسي هذه الفروة، هذه الفروة، كل هذه المدة الطويلة أهواء جديدة، وينكي، ينكي على فراطني، والواحد منا يدخل إلى الاعتكاف وينسى الدنيا وراءه، ينسى ما كان من سالف الأيام، ويبدأ يعالج. يعالج الاحتكاف ويعالج الزحمة ويعالج الأكل والذي يوزع والذي يصنع الشاي والذي يسقي الناس كأن الدنيا ليس فيها إلا الأكل والشرب وينسى ينسى ما خلفه وراءه ينسى ربما الذي لا إله غيره ينسى هدفه وينسى ذنوبا ثقالا كان يعافسها خارج هذا المتكف ويأتي وربما إلى اليوم وينسى هذه الذنوب وينسى أن يستغفر الله عز وجل منها والله الذي لا إله أضل ما الذي حدث؟ هو انتقل من بيئة إلى بيئة ومن أرض إلى أرض ومن مكان إلى مكان فودع هذا الذي كان فيه وأقبل نحن هنا نتنافس على القيام على الصيام على تلاوة القرآن على الختمات دعونا منافس في الصف الأول ونزاحم حتى ولو بغير حق ويأتي الواحد ويحجز مكان في الصف الأول وكذا وكذا ربما توهل الصدور وربما, وربما وربما وهذا في الحمامات وهذا في كذا وهذا في كذا مشاكل في كل ساعة وفي كل لحظة تأتينا الأوراق يا شيخ نبه على كذا نبه على الذي يترك الصف وكذا ونبه على كذا وكذا ونسي الناس ما كانوا فيه نسوا, نسوا ذنوباً وآثاماً لم تغفر نسوا أنهم ربما ونحن قد انتصفت العشر وأوشك رمضان على الرحيم والواحد منا لم يفكر هل كتب في ديوان المعتقين هل غفر له ذنبه هل حطت عنه خطاياه هل غفر ذنبه الذنب الثقيل الذي يسير به إلى الله عز وجل الذي أوهنه وأضعفه في نفسه وبلده وذهب ببركة أيامه وزهرة حياته نسينا كثيرا ضيعنا كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله أين الهدف؟ أين الهدف الذي يعيش الواحد منا لأجله؟ أنت الآن تقول الهدف إذا نسيت هذا في الاعتكاف توشك أن تخرج إلى ما كنت عليه قبلا وترجع إلى سالف عهدك تعالج وتعافس وتعيش في الحياة تتعب وتكد وتقع فيما كنت تقع فيه من مخالفات وأقل ما يقل ترخصات لا حول ولا قوة إلا بالله أرسلني أحد الإخواني رسالة اتصب لي يحدث عن رؤية رائعها نزلت إلى الآن تؤلمني تحد في قلبي يقول لي رأيت أحد إخواني ممن هم على الخير والصلاح ونحسبه والله الله حسين. مات هذا الرجل ما منذ أشهر قال رأيته كما أراه يلبس القميص ويلبس القلنصوة على رأسه فقلت له يا فلان ما فعل الله بك رجل كان يعيش بيننا مات من شهور يقول يا فلان ما فعل الله بك قال عذبني بسبب الانترنت بسبب الانترنت أدخل لله النار هو يقول أدخله الله النار أهذن الله أن يقول يقول سوما فرج عنه فاللهم لك الحمد فاللهم لك الحمد لكن تخيل أنه كان يعذب هذه الشهور بسبب الانترنت قال هكذا في الرؤي بسبب الإنترنت تخيل أنه كان يعذب شهور في قبل ثم انتقل عافى الله عز وجل عبد بدعاء رجل صالح له أو قريب أو نحو ذانب أو فني سيئاته أي مكان مؤلم جدا والله الذي لا إله غيره شديد أنت تتخيل يوما واحدا في النار، يوما ساعة ساعة في النار، لا ندري هذا كم كث في النار، بسبب ما يخوض فيه الناس ليل نهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل ثم فرج الطعام عنه لو لم يفرج جداه سبحانه وتعالى عنه كيف يكون حاله الذي نحن فيه جد لا هزل فيه جد لا هزل فيه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لا عبين لو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيلمغه فإذا هو زاهد فإذا هو زادت بل نقذف بالحق على الباطل فيلمغه فإذا هو زاهد ولكم الأولى مننا تصفون ثم يذكر الله سبحانه وتعالى من عنده من الملائكة يعني انتبه الله عز وجل غنيٌ عن عبادتنا غني عن قيامنا طوال الليل غني عن صيامنا طوال النهار ما هو إلا عفوه وكرمه أو الهلاف والعطاء إذا نحن نمت إلى هنا لنضحك ونأكل ونشرب ونمضي أياما سعيدة بعيدة عن الدنيا بعيدة عن عن الخارج بعيدة عن الغم الذي نراه خارج هذه البقاء الطاهرة الطيبة لا نحن جدنا إلى هذه الدنيا لنعنرها بطاعة الله عز وجل وأنت تقرأ في كلام الله سبحانه وتعالى يتلى عليك ليلى نهار قارع تنزل على القلب الصحرى رضي الله عنهم ما نسوا أهدافهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحسن حالاً لكنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركوا ما كانوا فيه من الخير لم يتركوا الجهاد في سبيل الله عز وجل لم يتركوا الدعوة إلى الله لم يتركوا هذا الدين هكذا كان من سلوا دين الله عز وجل بما استطاعوا أقو شاهد على هذا إن الصحابة رضي الله عنهم لم يلقوا ما ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كما عين في حرب بني حنيفة وكان من أشد العرب في حرب مسيلمة الكذاب حتى قال القائد استحر القتل بالقراء مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عادة كبير انظر ما ترك الجهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما تخاذان وما توان وما جلس الرجل منهم في بيته وذا سأت بيته خلاص اجلس في الناف من الجمز رحمه الله في صفة الصفوة يحكي عن أبي عقيل الأنصري يقول لما كان يوم اليمامة ويحكي هذا عن ابن عمر يما يقول لما كان يوم اليمامة واصطف الناس أول من رمي من المسلمين أبو عقيل الأنصار رضي الله عنه وأرضاه رمي بسهم فوقع بين منكبه وفؤاده في غير مقتل فوهن له شقه الأيصر وجر إلى الرحل ليداوى ويعالش ثم انهزم المسلمون في أول المعركة وجاوزوا لحالهم يعني هربوا وترجعوا للخلف جنوب مسلمة هجموا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هجمة جائسة فانخزن المسلمون وترجعوا وانهزموا وجاوزوا لحالهم يقول ابن عمر فصاح معلو بن عدي يا معشر الأنصار الله الله والكره على عدوكم قال ابن عمر وكنت عند أبي عقيل الأنصاري يقول فقام أبو عقيل يريد القيام فقلت له ما تريد قال قد نوى المنادي باسمي قال إنه يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحة قال قد قال يا للأنصار وأنا من الأنصار والله الذي لا إله غيره لا أجبنه ولو حبوى يقول فقام أبو عقيل فتحزم وأخذ السيف بيده اليمنى السليمة وجعل يخرج في العدو ويقاتل وهو يصيح بأعلى صوته يا معشر الأنصار كرة كيوم حنين كرة كيوم حنين تقدموا رحمكم الله فالمسلمون دليئة دون عدوهم يقول ففاء المسلمون ففاء المسلمون واحتدم القتال وقتل مسيلمة فوقفت على أبي عقيل وهو صريع في آخر رمق فقلت له أبا عقيل فقال بلسان ملتاث تعرف الذي يموت صوته شامح فقال بلسان ملتاث لبيك لمن الدبر لمن العاقبة لمن الغالبة قلت أبشر قد قتل عدو الله مسلمه وانتصر المسلمون قال ابن عمر فرفع إصبعه إلى السماء ليحمد الله ثم مات يرحمه الله هذا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسى الهدف الذي كان عليه لم ينسى لم ينسى ما عاش عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الناس الآن أم الدنيا، أم جمع المال؟ ينظر في نفسه ولباسه، ينظر في الهاتف الذي يحمله، وموديل الهاتف، ولون الهاتف، وإذا كان يركب سيارة ينظر متى يجدد، إذا كان يسكن في بيت بالإيجار ينظر، ينظر متى يشتري بيتاً؟ الكل ينظر في نفسه. أحسن أحوال الواحد منا إنه يشتني بالذنوب والمعاصي والأفعال ويكون على الترخص ولا حول ولا قوة إلا بالله ترخص في المباحات على الفيس وعلى وسائل التواصل وغيرها يعيش فيها فساد ولا حول ولا قوة إلا فيه نسينا كثيرا ضيعنا كثيرا حديث لا ينتهي عن الهدف الذي يحمله الإنسان في حنايا صدره وفي أعماق قلبه يعيش به لله عز وجل ومن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم